ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ خَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سِيَأَتِهِ وَيُدَخِّلْهُ جَنَّاتٍ وَيُدَخِّلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٌ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 وَأَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 انفُسِكُمْ وَمَن يُقَشُّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ